بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتوالى عبس وتوالى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأ وما يدريك لعلّه يزكّى وما يدريك لعلّه يزكّى أو يذّكر فته فعه الذكرى أو يذّكر فته فعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنا فأنت له تصدّى فأنت له تصدّى وما عليك ألا يزكّى وما عليك ألا يزكّى, عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ كَلَّا لا تذكره فمنشاء ذكره فمنشاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره بأيدي سفرة كرام براة كرام براة قتل الإنسان ما أكثره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من عطفة خلقهم فقدر من عطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبرا ثم أماته فأقبَرَ ثم إذا شاء أن شرَه ثم إذا شاء أن شرَه كلا لما يقضى كَل ما أمره فلينظر الإنسان, إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء حب ثُمَّ شَقَّقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وعنب وقطبا وزيتون ونخلا زيتون ونخلا وحدائقه البا وحدائقه البا وفاكها تؤبى وفاكها تؤبى متاعلكم ولأن عامكم متاعلكم ولأن عامكم فإذا جاءت الصلاة فإذا ج يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ اذن شأن يغنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغنيه وجوه يوم اذن ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتارة ترهقها قت ره. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة.